ya husayn wa ya kil shat hamle ahna ma andi baha rahmat mushkile ya husayn wa ya kil shat hamle على ma andi baha rahmat mushkile layd bekhon ala darbe ابغى يا مولا يا حبك انا ما عند بغرامك مشكلة انا ما عندي بغرامك مشكله يا الغرامك احلى من الغرام ما أهيم بغير شخصك هالهيام انا حبيتك وأنهيت الكلام أنت حبك فاتحة ومسكي الختام أنت حبك فاتحة ومسكي الختام شلون أحب غيرك وعوفك وانت بين عيون شوفك لو حب غيرك وعوفك فانت بين عيون شوفك انا ما عند بغرامك مشكلة انا ما عند بغرامك مشكلة يا حسين ويا كل شتحملك انا ما عند بغرامك مشكلة يا حسين ويا كل شي تحملك انا ما عند بغرامك مشكلة لو يذبحون على دربك ابقى يا مولا يحبك لو يذبحون على دربك ابقى يا مولا يحبك انا ما عند بغرامك مشكلة انا ما عند بغرامك مشكلة املي العين ان رسمت طيوفك شميس وانكشف عند الرقيق من الشريس علمتني انت بهواك اجمل غريس بدلت ماتم خواتي بعريس بدلت ماتم خواتي بعريس راهي فضلت عليا اخف كل عمري هديه راهي فضلت عليا كل عمري انا ما عندي بغرامة مشكلة انا ما عندي بغرامة مشكلة يا حسين ويا كل شي اتحمله انا ما عندي بغرامة مشكلة يا حسين ويا كل شي اتحمله барамат мушкеле دایده بهونه علا دربه ابقيا مولا يا حبك دایده بهونه علا دربه ما عند بغرامك مشكله انا ما عند بغرامك مشكله ما عنك ولا عنك احي انت يا مولا ساكن بالوريه انت مطلع دنياك وبيت القصيد وذروا جسمه وصحته المن مزيد وذروا جسمه وصحته المن مزيد لهفه جمر الحب لزمك من حب حضنتي لهفة جمر الحب لزمت من حب حضنتي انا ما عند بغرامك مشكلة انا ما عند بغرامك مشكلة يا حسين ويا كلش اتحمله انا ما عند بغرامك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 انا ما عند بغرامك مشكله انا ما عند بغرامك مشكلة <تصفيق> من الهاتن قطع رجني وانا لازم اوصل حضرتك في الارض ضرب عينك عند عين زيد كحله بنور عشاق الحسين زيد عشاق الحسين لو اضل العمر زورك ما امل من في نورك لو اضل كل عمر من فيض نورك انا ما عندي بغرامك مشكله انا ما عندي بغرامك, <تصفيق> بغرامك مشكله يا حسين ويا انا ما عنده فقرامك مشكلة لو يذبحون على جربك ابقى يامو لا يحبك يا لَو يذبحون على جربك ابقى يامو لا يحبك يا انا ما عنده فقرامك مشكلة انا ما عنده فقرامك مشكلة أنا ما عند بغرامك مشكلة بصوت الرادود الحسيني عباس السعيد الكلمات للشاعر المبدع عباس السهلان الهندسة الصوتية والتوزيع مؤيد الإسماعيل وأبو إيليا التمي ونسألكم الدعاء أبقى يا مولا يحبك لا يذبحون على دربك أبقى يا مولا يا حبك أنا ما عند بغرامك مشكلة أنا ما عند بغرامك مشكلة